ما يقول الزوج اذا دخلت عليهم راته ليله الزفاف اذا تزوج احدكم امراه او اشترى خادما فليقل اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه واذا اشترى بعيرا فلياخذ بذروه سنامه وليقل مثل ذلك ik ga